موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده خبير بصير ثم أورثنا الكتاب المدين اصدقينا من عبادنا فمن ظالم لنفسه ومنهم مقتصر فمنه ظالم لنفسه ومنهم مقتصر ومنهم سابق بالخيرات ومنهم سابق بالخيرات وبنهم سابق بالخيرات بإذن الله لِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَنَّنُونَ فِيهَا مِنْ أَثَامِرٍ مِّن ذهب اسمم فيها حنين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي أذن عن الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقاومة من فضله لا يمسنا فيها نصب الذي أحلنا دار المقاومة من فضله الذي أحلنا دار المقاومة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نغب والذين كفروا لهم نار, لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتون ولا يخفف عنهم من عذاب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصنخون فيها ربنا الصارخون فينا ربنا اخرجنا نعمل صالحا هم يصرخون فينا ربنا اخرجنا نعمل صالحا لمن صالحا غير الذي كنا نعمل فيه من تذكر من تذكر وجاءكم النذير فذوقهم فذوقهم فما للظالمين فما للظالمين من نصير فما للظالمين من